دعاء كيفية زيارة النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم هذه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا سيد العالم من الأولين والآخرين اللهم إني أسألك وأتوجه إليك لحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا محمد صلى الله عليه وسلم ان نتوسل بك الى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفع فينا بجاهه عندك اللهم شفع فينا بجاهه عندك اللهم شفع فينا بجاهه عندك بسم الله الرحمن الرحيم وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السلام عليك يا صعب رسول الله في الغار ورفيقه في الأسفار السلام عليك أيها الصديق جزاك الله الرسول الله خير الجزاء ورضي الله عنك أحسن الرطار السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا خليفة رسول الله السلام عليك أيها الفاروق ورحمة الله وبركاته جزاك الله عن رسول الله في القيام بأمر ديني بعده السلام عليك يا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق فاشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من خير المصلين ومن خير المسلمين ومن خير المقربين منه والماردين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه وفرحنا به في عرسات القيامة فاجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم إلى مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلاً علينا ولا تجعله واضبا علينا اغفر لنا والجميع المسلمين الأحياء والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله, وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصل الله ولا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.